سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة سأل سائل بعذاب واقع بِالْكَافِرِينَ لَيْسَ لَهُ دَافِعٌ مِنْ اللَّهِ ذِي الْمَعَارِجِ تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهر يوم تكون السماء وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميمة ولا يسأل حميم حميمة يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ يا بني وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤوي وما في الأرض جميعا وما في الأرض جميعا وما في الأرض جميعا ثم يجي كلا إنها نضال كلا إنها نزاعة الشغرا نزاعة الشغرا نزاعة الشغرا تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خنقه نوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إن المصلين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 والذين هم من عذاب ربهم مشفقون والذين هم من عذاب ربهم مشفقون والذين هم من عذاب ربهم مشفقون ان عذاب ربهم غير مأمون والذين هم حافظون الا على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 الذين بشهاداتهم قائمون والذين غم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات أولئك في جنات مكرمون الذين كفروا وقبلكم مهطين فمال للذين كفروا قبلك مهطين قبل عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل امرئ منهم ان يدخل جنة نعيم كن لا ان مما يعلمون فلا أقسم برب المشارق والمغالب إنا, إنا نقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فدمهم يخوضوا ويلعبوا حتى حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجذاف وَمَا يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ سِرَاعًا سِرَاعًا كَهَنَّهُمْ إلَى مُصْبِيَيْهُ فِضَانٌ خَاسِعَةً أَبْصَارُهُمْ خَاسِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْقَقُهُمْ ذِلَّةُ ذَلِكَ الْيَوْمَ الَّذِي كانوا